بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام مع اننا معنا كان عبدا مشوا وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتوسيون لا في الأرض وعدوا لهما بعثنا بعثنا عليكم عبادا لنا لنفس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردتنا عليهم ومن تجدكم بأفوال وبليل وجعلناكم أكثر تثيراً إن أحسنتم أحسنتم بأرض أنفسكم وإن نساء ما نخروا ولا نرى ولي تبروا معناه تذبيرة أسر ربكم أيه